بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات Cubana ala ala بسم الله الرحمن الرحيم وان ما زرعت ضرفه ذاب في حاسي سبح يوم ترجف تتبعها يوم راجفة تتبعها راجفة قلوب يوم إذا راجفة avon for haqian قالوا تلك إذا كروة خاشرة فإنما هي زجرة تَكَ حَدِيثُ مُنْفَاءَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورَ اذهب إلى فزعون إنه طغى فقل هل لك أن تذكى اقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ أَنْتَ تَنزَعْكَ وَأَنْتَ إِلَٰهٌ فِيكَ تَخُشَعُ وعصى ثم أدبر عافح شرفنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعلم أأنتم أشد قلقا أم رفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأغرج بحام وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا فَإِذَا جَاءَتْ وَقْتُ الصُّبْحِ نَسْتَكْبِرُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَغُضِّ النَّظَرَ إِلَّا مَا حَلَالٌ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ جئ بما هي ما هو وان ما من خوف عن الهوى نال جننتين ما هو يسألونك عن السعادة أيان موسى في أنت من Quan <truhme> uh,